يا عمري الماضي يلي قضيتك شقا وذنوب يلي قضيتك ماني على روحتك راضي لو كان كان شمسك سلام يا الماضي يلي قضيتك شقا وذنوب يلي قضيتك ماني على روحتك راضي لو شمسك طواها الغروب لو كان شمسك طواها الغروب تضيع مني وانا بغى <تصفيق> يا ليت لو تنفع الحسرات <تصفيق> يا ليت لو والوقت يمشي على عجله يا كيف يرجع زمان فات <تصفيق> يا زمان فات اكبر وعمري يجي ويروح والروح ما هي <تصفيق> روح ما هي بمرتاحه وعظم مصيبه فرغ الروح من ذكر ربي ومسبحه من ذكر ربي ومسبحه سدان يا عمري الماضي يلي قضيتك شقا وذنوب اللي قضيتك شقا ماني على راحتك راضي لو كان شمسك طواها غروب فلو كان شمسك طواها غروب ايغو اهم مخاويني يا ضقتي ارحلي تكفين يا ضقتي ارحلي تكفين مخنوق والدمع ناويني وش حلتك يا دموع العين الموت يجري ورا الانفاس لحد تجهز لي يوم الموت تجهز لي الموت ماني لحالي يا كثر الناس والناس ما تستمع لصوت والناس ما تستمع لصوت سالم يا عمري الماضي يلي قضيتك شقاو ذنوب يلي قضيتك شقاو ذنوب ماني على روحتك راضي لو كان شمسك طواها غروب لو كان شمسك طواها غروب شفت العنا من سباي بذنب انوم ما دكتطع من لا يا قلب ياللي خطيت الدرب عودنا بنعالج العله عودنا بنعالج العله يكفي علينا حملنا وزر خلنا نتدارك بقايه الوقت خلنا نتدارك الهم والضيق واللي صار بين الثلاثه انا جرى بين الثلاثانا جرب سلام يا عمري الماضي يلي قضيتك شقا وذنوب يلي قضيتك شقا وذنوب ماني على روحتك راضي لو كان شمسك طواها بروض لو كان شمسك طواها غرو يلا جيتك وانا ندمان راجيك لتردني خائب راجيك لتردني خائب ودعت مذنب قوى العصيان وقبلت عبد بك تايف وقبلت عبد بك تايف يا رب تقبل وتسمعني وانت رحيم وشديد عقاب, وانت رحيم وشديد عقاب اسالك تعفو وترحمني وتغفر, بدون حساب. <تصفيق> تعفو وتغفر بدون حساب اسالك تعفو وترحمني وتغفر ذنوبي بدون حساب اسالك تعفو وترحمني وتغفر ذنوبي بدون حساب اسالك تعفو وترحمني وتغفر ذنوبي بدون حساب